قوله محبة العلم أو العالم دين يدان بها لأن العلم ميراث الأنبياء والعلماء وراثهم فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الأنبياء وورثتهم وبغض العلم وأهله مغض لميراث الأنبياء وورثتهم فمحبة العلم من علامات السعادة وبغض العلم من علامات الشقاوة وهذا كله إنما هو في علم الرسل الذي جاءوا به ورثوه للأمة لا في كل ما يسمى علما وأيضا فإن محبة العلم تحمل على تعلمه واتباعه ذلك هو الدين وبغضه ينهى عن تعلمه واتباعه وذلك هو الشقاء والضلال وأيضا فإن الله سبحانه عليم يحب كل عليم وإنما يضع علمه عند من يحبه فمن أحب العلم وأهله فقد أحب ما أحب الله وذلك مما يدان به قوله العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الاحدوثه بعد مماته يكسبه ذلك اي يجعله كسبا له ويورثه ويقال كسبه ذلك عزا وطاعة وأكسبه لغتا ومن حديث خديجه رضي الله عنها إنك لا تصل الراهب وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم روي بفتح التاء وضمها ومعناه تكسب المال والغناء هذا هو الصواب وقال الطائفة من رواه بضمها فذلك من اكسبه مالا وعزه ومن رواه بفتحها فمعناه تكسب انت المال المعدوم بمعرفتك وحذقك بالتجارة ومع هذا الله من هذا الفهم وخديجة أجل قدرا من تكلمها بهذا في هذا المقام العظيم أن تقول للرسول ليس صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لا يخزيك الله إنك تكسب الدرهم والدينار وتحسن التجارة ومثل هذه التحريفات إنما تذكر لألا يغتر بها في تفسير كلام الله ورسوله والمقصود أن قوله العلم يكسب العالم الطاعة في حياته أن يجعله مطاعا لأن الحاجة إلى العلم عامة لكل أحد الملوك فمن دونهم فكل أحد محتاج إلى طاعة العالم فإنه يأمر بطاعة الله ورسوله فيجب على الخلق طاعته قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وفسر أول الأمر بالعلماء قال ابن عباس هم الفقهاء والعلماء أهل الدين الذين يعلمون الناس دينهم اوجب الله تعالى طاعتهم وهذا قول مجاهد والحسن والضحاك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد وفسروا بالامراء وهو قول بن زيد وإحدى الروايتين عن ابن عباس وأحمد والآية تتناولهما جميعا فطاعة ولات الأمر واجبة إذا امروا بطاعة الله ورسوله وطاعة العلماء كذلك فالعالم بما جاء به الرسول العامل به أطوع في أهل الأرض من كل احد فإذا مات أحيى الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس كما قيل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور وقال آخر قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات وقال آخر وما دام ذكر العبد بالفضل باقيا فذلك حي وهو في الترب هالك ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم إلا صورهم وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع وهذه هي حياة حقا وهذه هي الحياة حقا حتى عد ذلك حياة ثانية كما قال المتنبي ذكر الفتى عيشه الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغاله قوله وصنيعة المال تزول بزواله يعني أن كل صنيعة صنعت للرجل من أجل ماله من إكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك فإنها إنما هي مراعاة لماله فإذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصناع كلها حتى إنه ربما لا يسلم عليه من كان يد أبو في خدمته ويسعى في مصالحه وقد أكثر الناس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم وفي مثل قولهم من ودك لأمر ملك عند انقضائه قال بعض العرب وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معسرا مهت مرحبوا ومن هذا ما قيل إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك فإن زوال الكرامة بزوال ما ولكن ليعجبك إن أكرموك لعلم أو دين وهذا أمر لا ينكر في الناس حتى إنهم لا يكرمون الرجل لثيابه فإذا نزعها لم يرمهم تلك الكرامة وهو هو قال مالك بلغني أن ابا هريره دعي إلى وليمة فأتى فحجب فرجع فنبس غير تلك الثياب فأدخل فلما وضع الطعام أدخل كمه في الطعام فعوتب في ذلك فقال إن هذه الثياب هي التي أدخلت تاكل حكاه ابن مزين الطليطلي في كتابه وهذا بخلاف صنيعة العلم فإنها لا تزول أبدا بل كلما لها في زياده بل لها في زيادة ما لم يسلب ذلك العالم علمه وصنيعه العلم والدين أعظم من صنيعه المال لانها تكون بالقلب واللسان والجوارح فهي عن حب واكرام لاجل ما اودعه الله تعالى اياه من علمه وفضله به على غيره وايضا فصنيعه العلم تابعه لنفس العالم وذاته وصنيعه المال تابعه لماله المنفصل عنه وايضا فصنيعه المال صنعه معاوضه وصنيعه العلم والدين صنعه حب وتقرب وديانه وايضا فصنيعه المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر واما صنيعه العلم والدين فلا تكون الا مع اهل ذلك وقد يراد من هذا أيضا معنى آخر وهو أن من اصطنعت عنده صنيعة بمالك إذا زال ذلك المال وفارقه عدمت صنيعتك عنده وأما من اصطنعت إليه صنيعة علم وهدى فإن تلك الصنيعة لا تفارقه أبدا بل ترى في كل وقت كأنك اسديتها إليه حيد إذ قوله ما تخزان الأموال وهم أحياء قد تقدم بيانه وكذلك قوله والعلماء باقون ما بقي الدهر وقوله أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة المراد بأمثالهم صورهم العلمية ووجودهم المثالي أي وإن فقد الذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقها وهذا هو الوجود الذهني العلمي لأن محبة الناس لهم واضطداءهم بهم وانتفاعهم بعلومهم يوجب أن لا يزالوا نصب عيونهم وقبلة قلوبهم فهم موجودون معهم وحاضرون عندهم وإن غابت عنهم اعيانهم كما قيل ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي وقال آخر ومن عجب أن يشكو البعد عاشق وهل غاب عن قلب المحب حبيب خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب قوله آه إنها هنا علما وأشار إلى صدره يدل على جواز إخبار الرجل بما عنده من العلم والخير ليقتبس منه ولينتفع به ومنه قول يوسف الصديق عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير فهو محمود وهذا غير من أخبر بذلك ليتكثر به عند الناس ويتعظم وهذا يجازيه الله بمقت الناس له وصغره في أعينهم والأول يكبره في قلوبهم وعيونهم وإنما الأعمال بالنيات وكذلك إذا اثنى الرجل على نفسه ليخلص بذلك من مظلمة أو شر أو ليستوفي بذلك حقا له، يحتاج فيه الى التعريف بحاله، أو ليقطع عنه اطماع السفله فيه، أو عند خطبته إلى من لا يعرف حاله، والأحسن في هذا أن يوكل من يعرف به وبحاله، فإن لسان ثناء المرء على نفسه قصير، وهو في الغالب مذموم لما يقترن به من الفخر والتعاظم، ثم ذكر أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله، وهم أربعة، أحدهم، من ليس هو بمأمون عليه وهو الذي اوتي ذكاء وحفظا ولكن مع ذلك لم يؤت زكاء فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا يستجلبها به ويتوسل بالعلم إليها ويجعل البضاعة التي هي متجر الآخرة متجر الدنيا وهذا غير أمين على ما حمله من العلم ولا يجعله الله إماما فيه قط. فإن الأمين هو الذي لا غرض له ولا إرادة لنفسه إلا اتباع الحق وموافقته، فلا يدعو إلى قيام رياسته ولا دنيا. وهذا الذي قد اتخذ بضاعة الآخرة ومتجرها متجرا للدنيا، قد خان الله وخان عباده وخان دينه، فلهذا كان غير مأمون عليه، وقوله يستغهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، هذه صفة هذا الخائن، إذا أنعم الله عليه استظهر بتلك النعمة على الناس وإذا تعلم علما استظهر به على كتاب الله ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله تحكيمه عليه وتقديمه واقامته دونه وهذه حال كثير ممن يحصل له علم فإنه يستغني به ويستظهر به ويحكمه ويجعل كتاب الله تبعا له يقال استظهر فلان على كذا بكذا أي ظهر عليه به وتقدم فجعله وراء ظهره وليست هذه حال العلماء فإن العالم حقا يستظهر بكتاب الله على كل ما سواء فيقدمه ويحكمه ويجعله إماما ويجعله عيارا على غيره مهيمنا عليه كما جعله الله تعالى كذلك فالمستظهر به موفق سعيد والمستظهر عليه مخذور شقي فمن استظهر على الشيء فقد جعله خلف ظهره مقدما عليه ما استظهر به وهذا حال من اشتغل بغير كتاب الله عنه واكتفى بغيره منه وقدم غيره وآخره الصنف الثاني من حملة العلم المنقاد له الذي لم يثلج له صدره ولم يطمئن به قلبه بل هو ضعيف البصيرة فيه لكنه منقاد لأهله وهذه حال اتباع الحق من مقلديهم وهؤلاء وان كانوا على سبيل نجاة فليسوا من دعاة الدين وإنما هم من مكثري سواد الجيش لا من أمرائه وفرسانه والمنقاد منفعل من قاده يقوده وهو مطاوع الثلاثي وأصله منقيد كمكتسب ثم اعلت الياء الفا لحركتها بعد فتحة فصار منقاد تقول قذته فانقاد أي لم يمتنع والأحناء جمع حنو بوزن علم وهي الجوانب والنواحي والعرب تقول أزجر احناء طيرك أي أمسك نواحي خفتك وطيشك يمينا وشمالا وأماما وخلفا قال لبيد فقلت ازدجر احناء طيرك واعلما بأنك إن قدمت رجلك عافر والطير هدى الخفة والطيش وقوله ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبه هذا لضعف علمه وقلة بصيرته إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شك لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة والشبهة وارد يارد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة مطلالها ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا والقلب يتوارده جيشان من الباطل جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل فأيما قلب صغى إليها وركن إليها تشربها وامتلأ بها فينضح لسانه وجوارحه بموجبها فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه وانما ذلك من عدم علمه ويقينه وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه وقد جعلت أولد عليه ايرادا بعد ايراد لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات أو كما قال فما أعلم أن انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها ومثال هذا الدرهم الزائف فإنه يغتر به الجاهل بالنقد نظرا إلى ما عليه من لباس الفضة والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك, إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف والمعنى كالنحاس الذي تحته وكم قد قتل هذا الاغترار من خلق لا يحصيهم إلا الله وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره رأى أكثر الناس يقبل المذهب, يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر وقد رأيت أنا من هذا في كتب الناس ما شاء الله وكم قد رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح وفي مثل هذا قال إمة السنة منهم الإمام أحمد وغيره لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شراعة شنعت فهؤلاء الجهميه يسمون إثبات صفات الكمال لله من حياته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نفسه تشبيها وتجسيما ومن أثبت ذلك مشبها فلا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل ولا يغتر باللفظ كما قيل في هذا المعنى تقول هذا جن النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذاقي الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتليه سوء تعبيره فإذا أردت للطلاع على كله المعنى هل هو حق أو باطل؟ فجرده من لباس العبارة وجرد قلبك من النفرة والميل ثم اعط النظر حقا ناظرا بعين الانصاف ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه به نظرا تاما بكل قلبه ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئه والناظر بعين المحبة عكسه وما سرم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق وقد قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية وقال آخر نظروا بعين عداوة ولونها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك المحسوسات ولا يتمكن من المكامرة فيها فما الظن بنظر القلب الذي يدرك المعاني التي هي عرضة المكامرة الله المستعان على معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاغترار به وقوله بأول عارض من شبهة هذا دليل على ضعف عقله ومعرفته إذ تؤثر فيه البدوات وتستفزه أوائل الأمور بخلاف الثابت التام العقل فإنه لا تستفزه البدوات ولا تزعجه وتخلقه فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله فإذا ثبت له القلب رد على عقبين والله يحب من عبده الحلم والأنات فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه فالعجلة والطيش من الشيطان فمن ثبت عند صدمة البدوات استقبل أمره بعلم وحزم ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش وعاقبته الندامة وعاقبة الأول حمد أمره ولكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها وهي الفوت فإنه لا يخاف من التثبت إلا الفوت فإذا اقترن به العزم والحزم تم أمره ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما فما أتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البدوات له أو من باب التهاون والتماوت وتضييع الفرصة بعد مواتاتها فإذا حصل الثبات أولا والعزم ثانيا أفلح كل الفلاح والله ولي التوفيق الصنف الثالث رجل نهمته في نيل لذته فهو منقاد لداع الشهوة أين كان ولا ينال درجة وراثة النبوة مع ذلك ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم وقال إبراهيم الحربي أجمع قلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم ومن آثر الراحة فاتته الراحة فما لصاحب اللذات وما لدرجة وراثة الأنبياء فدع عنك الكتابة لست منها ولو سوت وجهك بالمداد فإن العلم صناعة القلب وشغله فما لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينلها. وله وجهة واحدة فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات صرفت عن العلم ومن لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله ولذة العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة ولذة شهوات الأكل والشرب والنكاح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان ولذة الشر والظلم والفساد والعلو في الأرض شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان فإنها تكمل بعد المفارقة لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحجبها فإذا انطوت الروح عن البدن التذت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع والعمل الصالح فمن طلب اللذة العظمى واثر النعيم المقيم فهو في العلم والإيمان اللذين بهما كمال سعادة الإنسان وايضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال وإذا انقضت أعقبت هما وغما والما يحتاج صاحبها ان يداويه بمثلها دفعا لالمه وربما كان معاودته لها مؤلما له كريها إليه لكن يحمله عليه مداوات ذلك الغم والهم فأين هذا من لذة العلم ولذة الإيمان بالله ومحبته والإقبال عليه والتنعم بذكره فهذه هي اللذة الحقيقية الصنف الرابع من حرصه وهمته في جمع الأموال وتثميرها وادخارها فقد صارت لذته في ذلك وفني بها عما سواه فلا يرى شيئا أطيب له مما هو فيه فأين هذا ودرجة العلم فهؤلاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أئمة العلم ولا من طلبته الصادقين في طلبه ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتسلقين عليه المتشبهين بحملته وأهله المدعين لوصاله المبتوتين من حباله وفدنة هؤلاء فدنة لكل مفتون فإن الناس يتشبهون بهم لما يظنون عندهم من العلم ويقولون لسنا خيرا منهم ولا نرغب بأنفسنا عنهم فهم حجة لكل مفتون ولهذا قال فيهم بعض الصحابة الكرام احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون وقوله أقرب شبها بهم الأنعام السائمة هذا التشبيه مأخوذ من قوله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فما اقتصر سبحانه على تشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم والسائمة الراعية وشبه أمير المؤمنين هؤلاء بها لأنهم همتهم في رعي الدنيا وحطامها الله تعالى يشبه أهل الجهل والغي تارة بالأنعام وتارة بالحمض وهذا تشبيه لمن تعلم علما ولم يعقله ولم يعمل به فهو كالحمار الذي يحمل أسفارا وتارة بالكلب وهذا لمن انسلخ عن العلم وأخلد إلى الشهوات والهوى وقوله كذلك يموت العلم بموت حامليه هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو وعائشة وغيرهما إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤاساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري في صحيحه فذهاب العلم إنما هو بذهاب العلماء قال ابن مسعود يوم مات عمر رضي الله عنه إني لا دسعة عشر العلم اليوم قد ذهب وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه وقوله اللهم بلى لن تخلو الأرض من مجتهد قائم بحجج لله ويدل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فيدل عليه أيضا ما رواه الترمذي عن قتيبه تحدثنا حماد بن يحيى الابح عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمة مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره قال هذا حديث حسن غريب ويروى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يثبت حماد بن يحيى الأبح وكان يقول هو من شيوخنا وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو، فلو لم يكن في أواخر الأمة قائم بحجج الله مجتهد لم يكونوا موصوفين بهذه الخيرية وأيضا فإن هذه الأمة أكمر الأمم وخير أمة أخرجت للناس ونبيها ختم النبيين لا نبي بعد فجعل الله العلماء فيها كلما هلك عالم خلفه عالم لألا تطمسم عالم الدين وتخفى أعلامه وكان بني إسرائيل كلما هلك فيهم نبي خلفه نبي فكانت تسلسهم الأنبياء والعلماء لهذه الأمة الأنبياء في بني إسرائيل وأيضا ففي الحديث الآخر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المنطلين وتأويل الجاهلين وهذا يدل على أنه لا يزال محمولا في القرون قرنا بعد قرن وفي صحيح أبي حاتم من حديث الخولاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته وغرس الله هم أهل العلم والعمل فلو خلت الأرض من عالم خالت من غرس الله ولهذا القول حجج كثيرة لها موضع, ما لها موضع آخر وزاد الكذابون في حديث علي إما ظاهرا مشهورا وإما خفيا مستورا وظنوا أن ذلك دليل لهم على القول بالمنتظر، ولكن هذه زياره من واضع بعض كذابيهم، ولكن هذه زياره من واضع بعض كذبيهم، والحديث مشهور عن علي لم يقول أحد عن هذه المقالة إلا كذاب، وحده الله لا تقوم بخفي المستور، لا يقع العالم له على خبر، ولا ينتفعون به في شيء أصلا، فلا جاهل يتعلّم منه ولا ضال يهتدى به. ولا خائف يأمن به ولا دليل يتعزز به فأي حجة لله قامت بما لا يرى له شخص ولا يسمع منه كلمة ولا يعلم له مكان ولا سيما على أصول القائلين به فإن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا لا بد منه في اللطف المكلفين وانقطاع حجة معن الله فيا الله العجب أي لطف حصل بهذا المعدوم لا المعصوم وأي حجة أثبتتم للخلق على ربهم بأصلكم الباطل فإن هذا المعدوم إذا لم يكن لهم سبيل قط إلى لقائه والإتداء به فألف تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا وألف العذر والحجه أبلغ من هذا فالذي فررت منه وقعتم في شر منه وكنتم في ذلك كما قيل المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار ولكن آبى الله إلا أن يفضح من تنقص بالصحابة الأخيار وبساده هذه الأمة وأن يري الناس عورته ويغريه بكشفها ونعوذ بالله من الخذلان ولقد أحسن القائل ما آن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان ولقد بطلت حجج الاستوديعها مثل هذا الغائب وضاعت أعظم ضيع فأنتم أبطلتم حجج الله من حيث زعمتم حفظها وهذا تصريح من أمر المؤمن رضي الله عنه بأن حامل حجج الله بد أن يكون في الأرض بحيث يؤديها عن الله ويبلغها إلى عباده مثله رضي الله عنه ومثل إخوانه من الخلفاء الرشدين ومن اتبعهم إلى يوم القيامة وقوله لكي لا تبطل حجج الله وبيناته أي لكي لا تذهب من بين أيد الناس وتبطل من صدورهم وإلا فالبطلان محال عليها لأنه لأنها ملزوم ما يستحيل عليه البطلان فإن قيل فما الفرق بين الحجج والبينات قيل الفرق بينهما أن الحجج هي الأدلة العلمية التي يعقلها القلب وتستمعها الأذن قال تعالى في مناظرة إبراهيم لقومه وتبيينه بطلان ما هم عليه بالدليل العلمي وتلك حجة آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء قال ابن زيد بعلم الحجة وقال تعالى فإن حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقال تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم والحجة هي اسم لما يحتج به من حق وباطل قال تعالى لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم يعني فانهم يحتجون عليكم بحجة باطلة فلا تخشوهم واخشوني وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوب آبائنا إن كنتم صادقين والحجة المضافة إلى الله تعالى هي الحق وقد تكون الحجة بمعنى المخاصمة ومن قوله تعالى فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم أي قد وضح الحق واستبان وظهر فلا خصومة بيننا بعد ظهوره ولا مجادلة فإن الجدال شريعة موضوعة للتعاون على إظهار الحق فإذا ظهر الحق ولم يبق به خفاء فلا فائدة في الخصومة والجدال على بصيره فإن مخاصمة المتكبر ومجادلته لا غناء فيه هذا معنى هذه الآية وقد يقع في وهم كثير من الجهال أن الشريعة لا احتجاج فيها وأن المرسل بها صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتج على خصومه ولا يجادلهم ويظن جهال المنطقيين وفروخ اليونان أن الشريعة خطاب للجمهور ولا احتجاج فيها وأن الأنبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة والحجج للخواص وهم أهل البرهان يعنون نفوسهم ومن سلك طريقتهم وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن فإن القرآن مملوء من الحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل وحدوث العالم فلا يذكر المتكلمون وغيرهم دليلا صحيحا على ذلك إلا وهو في القرآن بأحسن عبارة وأوضح بيان وأتم معنى وأبعاده عن الإيرادات والأسئلة وقد اعترف بهذا حذاق المتكلمين من المتقدمين والمتاخرين. قال أبو حامد في أول الإحياء فإن قلت فلما لم تولد في أقسام العلم الكلام والفلسفة وتبين أنهما مذمومان أو ممدحان فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه الكلام الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن والأخبار مجتملة عليه وما خرج عنهما اما مجادلة مذمومة وهي من البدع كما سيأتي بيانه وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفراق وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزدرها الطباع وتمجها الاسماع وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين ولم يكن شيء منه مألوفا في العصر الأول ولكن تغير الآن حكمه اذ حدثت البدع الصارفة عن مختلف القرآن والسنة لها فلفقت لها شبهها ورتبت لها كلاما مؤلفة فصار ذلك المحظور بحكم الضرورة مأذونا فيه وقال الرزي في كتابه أقسام اللذات لقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى وقرأ في لا ليس كمثله شيء ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فتح له من دلالة القرآن بطريق الخبر، فائلا فدلالته البرهانيه العقلية التي يشير إليها ويرشد إليها، فتكون دليلا سمعيا عقليا أمر تميز به القرآن، وصار العالم به من الراسقين في العلم، وهو العلم الذي يطمئن إليه القلب وتسكن عنده النفس ويزكو به العقل وتستنير به البصيرة وتقوى به الحجة، ولا سبيل لاحد من العالمين إلى قطع من حاجبه. بل من خاصم به فلجت حجته وكسر شبهه خصمه وبه فتحت القلوب واستجيب لله ورسوله ولكن أهل العلم ولكن أهل هذا العلم لا تكاد العصر تسمح منهم إلا بالواحد بعد الواحد فدلالة القرآن سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات ولا تتداولها الاحتمالات ولا تتداولها الاحتمالات ولا ينصرف القلب عنها بعد فهمها أبدا. فقال بعض المتكلمين أفنيت عمري في الكلام أطلب الدليل وإذا أنا لا أزداد إلا وعدا عن الدليل فرجعت إلى القرآن أتدبره وأتفكر فيه وإذا أنا بالدليل حقا معي وأنا لا اشعر به فقلته والله ما مثلي إلا كما قال القائل ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول كالعيس في البيداء يختلها خضما والماء فوق ظهورها محمول قال فلما رجعت إلى القرآن إذا هو الحكم والدليل ورأيت فيه من أدلة الله وحدجه ووراهينه وبيناته ما لو جمع كل حق قاله المتكلمون في كتبهم لكانت سورة من سور القرآن وافية بمضمونه مع حسن البيان وفصحة اللفظ وتطبيق المفصل وحسن الاحتراز والتنبيه على مواقع الشبه والإرشاد إلى جوابها وإذا هو كما قيل بل فوق ما قيل كفى وشفى ما في الفؤاد فلم يدع لذي أرب في القول جدا ولا هزلا وجعلت جيوش الكلام بعد ذلك تفيد إلي كما كانت وتتزاحم في صدري ولا يأذن لها القلب بالدخول فيه ولا تلقى منه إقبالا ولا قبولا فترجع على أدبارها والمقصود أن القرآن مملوء بالاحتجاج وفيه جميع أنواع الأدلة والأقيسة الصحيحة وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بإقامة الحجة والمجادلة في القرآن فقال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وهذه مناظرات القرآن مع الكفار موجودة فيه وهذه مناظرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخصومهم وإقامة الحجج عليهم لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط في الجهل والمقصود الفرق بين الحجج والبينات فنقول الحجج الأدلة العلمية والبينات جمع بينات وأي صفة في الأصل يقال آية بينة وحدة بينات والبينات سم لكل ما يبين الحق من علامة منصوبة أو أمارة أو دليل علمي قال تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان فالبينات الآيات التي أقامها الله دلالة على صدقهم من المعجزات والكتاب هو الدعوة وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومقام إبراهيم آية جزئية مرئية بالأبصار وهو من آيات الله الموجودة في العالم ومنه قول موسى لفرعون وقومه قد جئتكم ببينات من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصا. وكان القاء العصا وانقلابها حية هو البينه وقال قوم هود يا هود ما جئتنا ببينه يريدون آية الاقتراح وإلا فهو قد جاءهم بما يعرفون به أنه رسول الله إليهم، فطلب الآية بعد ذلك تعنت واقتراح لا يكون لهم عذر في عدم الإجابة إليه وهذه هي الآيات التي قال الله تعالى فيها وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون فعدم إجابته سبحانه إليها إذ طلبها الكفار كان رحمة منه وإحسانا فانه جرت سنته التي لا تبديل لها أنهم إذا طلبوا الآية واخترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عجلوا بعذاب الاستئصال فلما علم سبحانه أن هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لم يجبهم إلى ما طلبوا فلم يعمهم بعذاب لما أخرج من بنيهم ومن أصلابهم من عباده المؤمنين وأن أكثرهم آمن بعد ذلك بغير الايه التي اقترحوها فكان عدم إنزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الرب ورحمته وإحسانه بخلاف الحجج فإنها لم تزل متتابعة يتلو بعضها بعضا وهي كل يوم في مزيد ودو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكثر ما كانت ويباقية إلى يوم القيامة وقوله أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا يعني هذا الصنف من الناس أقل الخلق عددا وهذا سوف غربتهم فإنهم قليلون في الناس والناس على خلاف طريقتهم فلهم نبأ وللناس نبأه قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فالمؤمنون قليل في الناس والعلماء قليل في المؤمنين وهؤلاء قليل في العلماء وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون فإنهم يقولون لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا والناس على خلافهم فعلم أن هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فمشبهون بالناس ليسوا بناس فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عددا قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إن يعني يقول أنا مع الناس ليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس وقد ذم سبحانه الأكثرين فيه غير موضع كقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور وقال وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقال بعض العارفين انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب ولقد أحسن القائل متبداء الهوى وإلا فخاطر متبداء الهوى وإلا فخاطر وطرق الحي والعيون نواضر لا تخف وحشة الطريق إذا سر توكن في خفارة الحق سائر وقوله بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم وهذا لأن الله سبحانه ضمن حفظ هججه وبيناته وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة فلا يزال غرس الله الذين غرسهم في دينه يغرسون العلم في قلوب من أهلهم الله لذلك وارتضاهم فيكونوا ورثه لهم كما كانوا هم ورثة لمن قبلهم فلا تنقطع حجج الله والقائم بها من الأرض وفي الأثر المشور لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته وكان من دعاء بعض من تقدم اللهم اجعلني من غرسك الذين تستعملهم بطاعتك ولهذا ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما علمه من العلم والحكمة إما في قلوب أمثاله وإما في كتب ينتفع بها الناس بعده وبهذا وغيره فضل العلماء العباد فإن العالم إذا زرع علمه عند غيره ثم ما جرى عليه أجره وبقي له ذكره